بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ذلك الكتاب لا ريب فيه مدل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويؤيمون الصلاة ما رجبناهم في والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أجد فابلكوا من آخرتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون إن الذين كفروا شراء عليهم درتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سنهم وعلى أنصارهم إشاوة لهم عذابا عظيم ومن الماسين يقول آمن لا بالله وباليوم الآخر وحيوم بمؤمنين يصادعون الله والذين آمنون لا يخدعون إلا أنفسهم ولا يَشْعُرُونَ في قلوبهم يمرضون زادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نشر مصلحون ألا إنهم هو المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما فامنا قالوا أنؤمن كما آمن الشبهات ألا إنهم هم الشبهات ولكن لا يعلم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن وإذا خلوا إلى شعاقهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم بما نحن مستزدون الله يستهجب بهم ويمثهم في طويانهم يعلمون أولئك الذين اشتروا الصلالة بالهدى فما رمحت تجارة وما كانوا مبتدين مثلهم كمثل الذي اشتوقت نارا فلما أطاءتنا حوله ذاب الله بنوره ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يوصرون صم بكم حمي فهم لا يرسلون أو كصيب من السماء في ظلمات ورعدان وبرد يجعلون عصابعهم في آبانهم من السواحف حذر الهد والله محيط في الكافرين يكاد الفرق يخطط أرصارهم كلما أغطاء لهم مشوا فيه وإذا أغلب عليه وقاموا الله المهبر سمعه من الله على كل شيء فدير يا أيها الناش عبتوا ربكم الذي والذين ربكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم أرض فراشا في السماء بناء وأنزل وأنزل من السماء ما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا بالله أمدابا وأنتم تعلمون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 وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جرنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرت الرزق قالوا هذا الذي رزقنا منهم قبل عتوبه متشابها ولهم فيها أزواج مطرر ولهم فيها أزواج وهم فيها صالحون إن الله لا يستطيع أن يضرب مثلاً لابعوبة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه لحكم الربين وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينفضون عهد الله بعد ميتاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويخشدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض كميعا ثم استوى إلى السماوات فسواهم سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَدَائِكَ الَّذِينَ جَاعِلُونَ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَعَلَوُ أَجَاجَ لُفِيَهَا مَيِّمٌ شِلْفِهَا وَيَشْكُبُ الْمَاءَ أَوْ رَصَّ مُشْكِبُ بِحَمْدِهِ وَنَحْنُ نُشَكِبُ بِحَمْدِهِ وَنُقَدِّشُ لَكَ وَلَأَنِّي أَعْلَمُ نَالَ سَلَمٍ وَأَلَمْ ثم أرضهم على الملائكة قال أنبيوني قال أنبيوني بأسمائها لا إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لها إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا أعدى الأنبيهم بأسمائهم فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ قَالَا أَلَمْ نَكُنْ لكم إِنَّنِي عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وقلنا يا آدم حفن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتوها ولا تقرأ هذه الشجرة ستكونا من الظالمين فأدل لهم الشيطان عنها فأخرجهما منهما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض أدوهم ولكوا بأرض مشتقر ومتاع فتلقى آدم من ربه لكلمات من كتاب عليه أنه هو التواب الرحيم قل نهبط منها جميعا فإما يأتينكم من لي هدى فمن تبع هدايا فلا خوب عليهم ولا هم يعزمون والذين كفروا وكذبوا بآيات يا خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الذي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم أوف بعهدكم وإياي فرغبون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم لا تكونوا أول كافرين ولا تشتروا بآياتي ثمناً ضليلاً وضياً يفتحون ولا تلبسوا الحفظ بالباطل وتكتموا الحفظ وأنتم تعلمون أقيم الصلاة وآتوا الزكاة وارتعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالعب وشكم وأنتم تكلون إلى باء فلا تقبلوا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكثيرة إلا على الخاسرين الذين يظنون أنهم ملاك ربي وأنهم إليه راجعون. يا بني اشرق بناصرون يمتي التي أنعمت عليكم الذي غنمت عليكم وانني حفظتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي النفس عن نفس شيء ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخر منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يخونكم سوء العذاب يذبعون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك فلا أم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا هذا آل الأول وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم الحجل من بعده ثم عبونا عنكم من بعد ذلك لعلهم تشكرون وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّقَابِكُمْ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَصُوا لِي وَاتَّقُونِ فَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وإن قلتم يا موسى لم لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعفة وأنتم تنظرون هم بعثناكم بعد موتكم لعلّكم تشكرون وظللنا عليكم الأمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وكلوا من طيبا فيما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسا يضربا وإذ قلنا دخلوها دي القرية فكلوا منها حيث شفتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حضة وقولوا حضة نغفر لكم قطايا وسنزيد فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي يقيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رئزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استصاموا سال قومه فقلنا اضرب بعصاكا حجرة فجرت منه وثنة عشرة عينا فادع كل أناس مشرفهم كلوا واشرفوا من ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا أوسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا, لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا منا تنبت الأرض من ببلها وكتائها وغومها وعدسها ووصنها ولا الذي هو في اهبطوا مصرا فأم لكم ما سألتم وضربت عليه الظلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقجلون النبيين بغير الحل ذلك بما عصوا كانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا نصارى الصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجورهم فلهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ خَلَّنَ مِن ذَكَرٍ رَّتَعْنَا خَوْفَكُمْ خذوا ما آتيناكم بكوة واذكروا ما فيه لعلكم تتكون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاصرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم بالسبت فقلنا لهم كونوا إرادة خاسرين فاجعلناها نكالاً ما بين يديها وما خلفها ونوعظة للمستقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأبركم أن تذبث البطرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله إذ أكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا رفا يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها فكرة لا سارق ولا فكرة حواني بين ذلك فعلوا ما تؤمرون قال ادع لنا ربك فيبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها فكرة صفراء فافع لونها فشر ناظرين فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ مِنَ الْبَقَرَةِ شَاكَةٌ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ وَإِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةُ النَّادُونِ تُذْكِرَةَ أَرْضٍ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإن قتلتم نفسنا فاذارأتم فيها والله مخرق ما كنتم تكتبون فقل نظره ببعضها كالك يحيي الله الموتى ويريكم حياته لعلكم تعقلون ثم قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنْ مِنْ الْمَجَارِي فَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ فُشَيِّهِ اللَّهُ وَمَا بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَتَطْمَعُونَ أَنِّي مِنُّهُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ تُنْبِتُونَهُ بَعْدِ مَا أَحْلُوَ وَهُمْ يَعْمَلُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَالَ بَعْضٍ إِلَى بَعْضٌ قَالُوا قالوا أتحددونه ما فتح الله عليكم ليحاجركم به عند بيحاجر ربكم أفلا باتلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يشرون وما يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون فإلا أمانا يوئنهم إلا يضم يضمون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من أحدهم فإن يشتعون به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكشكون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أدخلتم عند الله أحدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لنتعلم لن فلا من كسب سيئة وأحاطت من خطيئة وأولئك أصحاب الأمغار يا خالد والذين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات لَهُمْ جَنَّاتٌ الجنة مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ وَإِذْ لا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, لا تعبدون إلا الله والغرباء واليتامى والمساكين يقولون الناس كنا وعقيم الصلاة وغات الذكاة تنتظرون إلا قليلا منهم وأنتم معرضون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثاقاً لَا تَشْرِقُونَ دِمَآئِكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ثم أبراهم وأنتم تشكرون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديار تظاهرون تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإيه أعتوكم شر خبرتم فَرَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ إِقْرَاطُهَا أَبَطَّمِنُونَ بِبَعْضِ الْحِسَابِ وَتَذْكُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَسَّاهُم مَّن يَسْأَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا قِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا عم تَعْمَلُونَ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم منصر ولقد آتينا موسى الكتاب وتحضينا من بعده بالرسل وآتينا إيسا بن مريم الفينات وحيدناه بالروح الأدسل فَكُلَّمَا جَاءَ أَفْوَ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قلوا هنا نَغْمٌ فَلَعَنَهُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَطَلِيلاً مَا يَسْتَمِعُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ الله محزق لما معهم وكانوا, وكانوا من قبل يستفتحون على اللهم كفروا ولما جاءهم ما عرضوا كفروا به فلعنة الله الكافرين بسم اشتروا في أنفسهم أن يكفروا لما أنزل الله وَيُنْهِي إِنْشِرَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ ضَاءُ بِعَذَابٍ عَلَى غَضَبِهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا معه فَلَسْتُمْ تَفْقَهُونَ هَمِّي يَا اللَّهُ قَبْلَ أَن يُنْزَلَ مُصْطَفَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَكِن جَاءَكُمْ مُشَابًا بِالزَّيْنِ نَخْتُمُ مَا اتَّخَذْتُمْ أَهْلًا جَدِيدًا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ قالوا سمعنا وعصينا أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بإس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عندك الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت, فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشرتهم يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزهده من العذاب أن يعمر والله بصيرا بما يعمر قل ما إن كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلب كبير لله وشد قلب ما بين يديه وهدى وهشرى للمؤمنين ما إن كان عدوا لله ونلائكته ورسله وجبريل وميكال, وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يظهر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا فهو فريق منهم بل لا يظهرون ولما جاءهم رسول من عند الله مخدقنا معهم نبد فريق من الذين أوتوا الكتابا نبذ فريق من الذين هوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم فأنهم لا يعلمون تبعوا ما تكل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب هاروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فثنة فلا تدفر ويتعلمون منهما ما يفرحون به بين المرج وزوجه وما هم بطازين به من أحد إلا بهذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهما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 ود مِنْ من الْكِتَابِ الكتاب لو يردونكم من بعده لا مِنْ كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصرحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا كل شيء وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ فَهَلْ يَتَّخِذُونَ أَهْلَهُم مِّن دُونِهِمْ بلاء من أسلم وجهه لله وهو محسن ولهم حجرٌ ترسي ولا خوف عليه ولا هم يحزنون وقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَ النَّصَارَى على شيء وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَنْ فَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه أخلوهم، ومن أظلم من من عما الله أن يذكره اسمه ساعة في حرابها، ولاه كما كان لهم في يدخلونها إلا خائبين، لهم في الدنيا جحور، لهم في, في الآخرة علاما عريشا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع حليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه أن له ما في السماوات والأرض كل له خانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يكون له ذن وعلى الذين لا يعلمون لو لا يفلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشافعت قلوبهم قد بينا الآيات لقومهم يمكن إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الشحيم ولن ترضى عن فاليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الحلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يطلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به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 ولا تنفعها شفاعة لا هم ينصر وإذ ابتلى إبراجي ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإشماعيل صهر بيتي للطائفين والحاكفين والرفع الشجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمن وارجق أهله من الثمرات من آمن من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فاردعه قليلا ثم أقره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القوائد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومنهم ذريتنا أمة مسلمة لك وعرنا مناصفنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابع رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم لَكَ أَنِّي مِنْ تَلَعَّزِيذِ الْحَكِيمِ وَمَن يَرْغَبُ عَنْ مِنْ لَدِي إبراهِمَ إلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ أَقْضَى إِناهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَمُرَّكْهُ أَسْلَمْتُ قَالَ أَسْلَمْتُ الْعَالَمِينَ وصع بنا إبراهيم بنيه ويعفوه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تنهتن إلا وأنتم مصلحون أم كنتم شهداء إذ حضر يعفوه الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدين نَعْبُدُ إِلهَكَ وَإِنَّا لَهُ أَسْلَامٌ إِلهَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ نَهَاكَ كَذَٰلِكَ كُنَّا وَلَكُم مَّا كسبت وَلَا تُسْأَلُونَ عَن كَانُوا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 وما أوثي موسى وعيسى وما أوثي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم محن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقار فسيكذيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغته ونشن له عابد قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونشن له أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاءَ وَيَعْكُرُ وَالْأَسْبَاقَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ كَتَمَ كَثَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ قُمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ بَ لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول الشفاء من الناس ما ولهم ما ولهم علمة لكل قل لنا المشيء لمن يشاء بلا سراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمينة من سبيل تكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شيئا وما جعلنا القبلة التي قمت إلا لنعلم يتبع الرسول من أي إن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله الوضع عيانك من الله بالناس لرؤوه الرحيم قد نرى تقلب وزيك في الشماء فلنولينك كلتا ترضاها قُلْ وجهك شَطْرًا نُّصِبَ الْمِشْعَارَانِ وَشَيْئًا مِّن كُنُتُمۡ فَاخۡبُؤُوا جُوهَا وَكُمۡ صَابِرُونَ وَإِنَّ الذين الكتاب لَأُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْمَلُونَ مِنۡهُ حَقَّهُ إِنَّ مَنۡ نَّظَرَ إِلَىٰ مَا ولئن أتيت الذي نبوت الكتاب بكل آيتي فاتبعوا ابنتك وما أنت بتابعين ابنتك وما بعضهم بتابعين إلا تبعك ولئن اتبعت بعد ما جاءتك من العلمين كإذا لا من الذين آتيناهم الكتاب يحرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم يكتبون من الحق وهم يعلمون الحق من رضبك فلا تكون من المنزرين ولكل مجهة هو موليدا أستذق الخيرات يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ على كل شيء ومن حيث شطرا من وإنه لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ ومن حيث فرجتك والوجهك شطرا يصيد الحرام وحيث ما كنتم فعلوا جواكم شطرا لأن لا يكون من الناس عليكم كفية إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوهم جموت ونعمتي عليكم كما أرسل أخيكم رسولا منكم يدوا عليكم حياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم بكتاب الحكمة لم تكن تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تذكرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر صلاة إن اللهم الصادرين ولا تقولون من مقتل في السجن أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولمبلون لكم شيء من الصوف والدوء ونفس من الأقوال وأن أسر الثمرات وبشر الصابرين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 فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناس عليه أن يطوف بهم ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر حليم إن الذين يفتمون ما أنزلنا من الفينات والهدى عن بعضنا بيناه للناس في القتاب الله ويلعنهم الآجر إلا الذين قالوا أصلحوا وبيّنوا كولائف أتر عليهم أنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا من كفار كولائف عليهم لعنة الله والملائفة والناس أجلين خالدين فينا لا يخفف عنه ولا همين. وإلهكم إله هو واحد لا إله إلا هو الرسلام الرسلم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الميل والمهار والفلك إن في بجري في البشر بما ينفع الناس وما أنزل, الله وما أنزل الله من السماء أحيابه الأرض بعد موتها وبث بها من كل ذات وتصريف الرياح والسحاب المشفر بين السماء والأرض سآيات يعفل القوم يعفلون ومن المناسبين يتخذ من دون التي أندى بينهم يحبونهم كحب الله الذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن الله شديد العذاب اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتتقعت فيهم الأسباب وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّتَهِمْ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ أُمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا فذلك يريد من الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم متصاركين من النار يَا أَيُّهَا النَّاسَ كُمْ فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا الشيطان له لكم عدو مبين إنما يأمركم بسوء والفشاء وأن تقولوا على الله ما لا كان وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما ألفين عليها آبان أولو كان آبان لا يعقلون شيئا ولا يعقلون ومثل الذين سفروا كمثل الذين ينعك لا يسمع الله على أهم نداء صلهم بطمهم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والثمر لحمر الخنزير وما أهل به لغير الماء فمن اضطر غير فاغ ولا عادين فلا إذن الله فرر رحيم إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشتر به ثمنا قليلا أولئك ما يكون في بطنه إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يجكرهم ولهم عذاب أليم هناك الذين اشتروا الضمالة بالهدى والعذاب بالمغفرة وما أصدرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالشق وإن الذين استلفوا في الكتاب لدي شغاش بعيد ليش البراء أن تولوا جهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من هم من بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والمناة والكتاب والنبي من المال على حبه وات المال على حبه ذوي القربا والجتام والمس ومن الصبيل والشائلين وفي الرقاب وفي الرقاب وعقام الصلاة والتغفات والموفون بأهدهم إذا عالدهم الصابرين في البساء والضراء والصابرين في البساء والضراء وحين البساء أولئك الذين صدقون وأولئك هم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنسى بالأنسى فمن عفن له من أبيه شيء اكتباء بالمعروف وأداء إليه بإشهد ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاق حياة يا أولي الألباب لا لكم تتكون عليكم إذا حضر أحدكم المرض ترك خيرا الوصية للوالدين والأطلبين في المعروف حقا على المتفين فَمَنْ بَعْدَمَا أَخْرِحَهُ فَإِنَّمَا إِخْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَتِّلُونِهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِذْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِذْمْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ رَكُولٌ رَحِيمٌ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايام النذات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدده من ايام اخرى وعلى الذين يطيقون فديته فمن تقوى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس الناس وبينات من الهدى والفرقى فمن شهد منكم الشهر فالصمت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 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دار فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي دعا لهم يرون وحل لكم ليلة الصيام رفاة إلى نسائكم قم لباس لكم وأنتم لباس علم الله أنه كنتم أنفسكم فتاب عليكم وعفا عليكم فالآن باشروهن ما اعتذب الله لكم وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفيط ثم أقموا الصيام إلى الليل ولا تلاشروهن وأنتم عاكدون في المساعد تلك حدود الله فلا تكرهوها لذلك يبين الله آلاته للناس لعلهم يتكلمون ولا تأكلوا أموالكم بينكم في الباطل وتجلون. بها إلى الحص من تأكل فريقا من أموال رش بالاسم وألوت تعلم يصلون كان الله يفي هي مواعيد للناس والحج ولا يشبر بان تأت البيوت من ظهورها ولا يشبر من, من التفاض وأت البيوت من أبوابها واتب الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله إن الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المتدين واقتلوهم حيث لقدتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فَاعْتِلُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ عَلَى الظَّالِمِينَ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 وأدموا الحج والعمرة لله فإن مصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحبقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فما إن كان منكم مريضا أو به أدم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو فإذا أمنتم فمن تمتع العمرة إلى الحج فمسقي سر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت فك عشرة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر مصدر الحراب واتقوا الله وعلموا أنه الله شديد العقاب الحج أشهر من معلومات كمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعله من سير يعلمه الله وتزوده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 ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله رسول الرحيم فإذا قضيتم مناسبكم فاركروا الله فذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلافة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة ودنا عذاب النار أولئك لهم نصيد مما كسبوا والله سريع الإسراب واذكر الله به أيام عدوها فمن تعجل في يومه فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس فِي يعجبك قومه في اللَّهَ الدنيا ويشهر الله على ما في قلبه وَإِذَا تَوَلَّى سَاهٍ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَلِيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ مَا حَقَّتْ مَا أَخْلَفَتْهُ الْعِزَّةُ بِالِثْنِ فَحَشَّهُ جَهَنَّمَ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِذِلَّةٍ فِي الله يا أيها الذين خلو في السفه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زلتم من بعد ما جاءت البينات فعلموا أن الله عزيز هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمر سأل بني إسرائيل كم آتيها هم من آية بيت ومن نعمة الله من عظيم أكياته فإن الله شديد الحفاظ. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم الهيامة الله يرزق معين نشاء بغير حساب كان الناس أمة ورحدة فبعث الله مبين وبشرين مبين وأنزل وأنزل ماهو الكتاب بالحق ليحكم فينا للناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه من الذين أوتوهم بعدما جاءتهم البينات بغيان بينهم فهدى الله الذين آمنوا واختلفوا فيه من الحق بعذنه والله يهدي من يشاء لا شراك انشئتين أم حسبت أن تدخل الجنة ولم ما ياتيكم مثل الذين خلو من قبلكم مساتهم الباساء وفر الله وزلزلوا حتى يكون الرسول والذين امنوا معه متناصين ألا أن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن الشبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عنه كتب عليكم القتال وهو فره لكم وعساءنا فهو شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شعر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال ما فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القدر ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حفقت أعمالهم وعُلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمُنَّارِ هُمْ فِيهَا فَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَئِذْ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يسألونك عن الخمر والماي يقول فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل للعب ت ذلك يغير الله لكم آيات أعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إشراه لهم فيه تخالطوهم في إخوانكم والله يعلم المصد من المسجد ولو شاء الله لأعنتكم كن الله عزيز حكيم ولا تنفح المشركات حتى يؤمن ولآمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنفح المشركين حتى يؤمن ولعبد مؤمن خير من مشتتين ولو أجرت أولئك يدرؤن إلى النار والله يسوق إلى الجنة والمعشرة في السماء ويبيّن آياته للناس علهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيط قل هو عزم فاعتزل في المحيط ولا تطردون حتى يطهر بإذا تطهرن فأتوهن ومن حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نِصَاؤُكُمْ حَرُثٌ لَكُمْ فَاتْهُوا حَرثَكُمْ إِنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ فَطِبْطُوا اللَّهُ عَلَمُ إِنَّ خَيْرَ مَن يَلْقَاهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ تَتَرَبَّصُوا وَتَنْتَظِرُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولأتم يؤاخذكم بما تسبت قلوبكم والله غفور رحيم للذين يؤلون من نساته فرقص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سبيع عليم والمطلقات ويضرب سنص بأمفسهن ثلاث تقرور ولا يحل لهم أي يقتمن ما خلق الله في أرحم إن كن يؤمن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبرولتهن أحق بردهم في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي ألين بالمعروف ولهن مثل الذي ألين بالمعروف وللرجال علينا درجة والله عزيز الحكيم الطلاق مرتان فنمشاكم معروف أو تسريكم بإشهام ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتم شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن حذتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهم فيما اختدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حسا تنجح زوجا خيرة فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يتراجع أن يخيم حدود الله وتلك حدود الله يخيمنا لقوم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي بَيْتِكُم حَتَّى يَحِيضْنَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ مَا عليكم من الكتاب والحكمة يعرضونه، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلبت من ساء فبلغنا أجله فلا تعذلهم أن ينكحن أزواجهم. فلا تعطلوهن أن ينكسن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمحروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أشكالكم وأكثروا والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حوليه كاملين أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمحروف لا تكلف نفسه لا وسعها لا تضار غالدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث بذل ذلك فإن أرادا فصالا أن تراضي منهما وتشاور فلا جناح عليهم وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليهم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوقعون منكم وذرون أزواجهم ترفسهم بأمفسهم من أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغ أجلهم فلا جناح عليهم فيما فعلن في أمفسهم بالمعروف والله بما دعمو الصغير. ولا جناح عليكم فيما أردتم به من قطبة النساء أو أثنانتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواحدوهن شروا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعظموا عقدة المكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا واعلموا أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا فِي أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله بخور حميد لا جناح عليكم إن ضلقتم النشاء ما لم تمسوا ومدّعوه على الموسيقى قدره وعلى المقترب قدره متاعاً بالمعلوم في حظاً على المحسدين وإن طلبتموه من قبل أنتم مسون وقد فرتم لهن فريضة فنسقوا ما فرتم فنسقوا ما فرتم إلا أن يعطوا أو يعطوا الذي بيده عقدة لك وأن تعفوا أقرب للتكوى ولا تنسوا الفضل بيتك إن الله بما تحفلون بصير حافظوا على الصلاة والصلاة نشطى وقوموا لله قانتين فإن كفتم فرجالا أو رقبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما ألمكم ما لم تكونوا والذين يتوشعون منكم ويذرون أزواجهم صيفا لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم من معروف والله عزيز الحكيم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 إن الله ندوه فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلم أن الله سميع عليم من الذي يقرض الله فرض حسن فيوضعه له أضعافا كثيرة والله يغفر ويشفق وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملئين بني إسرائيل بعد موسى قالوا لسبيه لهم ابعث لنا مجال قاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم الهتال أن لا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وما لأخرجنا من ديارنا وأبنائنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ قِتَالٌ تَوَلَّوْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ نَبِيًّا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً قال إن الله اصطفاه عليكم فاده بخطة في العلم والجسد والله يرطي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التاروس فيه سبيلة من ربكم وبقية وبقية مما تركا نوسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لا يتلكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل قالوت بالجنود قال إن الله مغتنيكم بالهار فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني وَمَن لَمْ يَضْعَهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَنْ اخْتَرَفَ وَرْدَتَهُ بِأَدْنِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إلَّا قَلِيلًا مِنْهُ فَلَمَّا جَاءَ وَزَعُوهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا ضَاقَتَنَا الْيَوْمَ بِجَارُهُ وَجُرُدِهِ قال الذين يظنون أنهم ملاق رائكا من سئة قليلة غلبت سئة كثيرة بإذن الله واللهما الصابرين ولما فرزوا لجالوس وجنوبه قالوا ربنا أفرق علينا صبرا وتفق أقدامنا وثبت عبدا منا وانصرنا على القوم الكافرين فهجموا بهدى الله وقتل داود وجعله سعادة الله الملك والحكمة واعطاه الله المولك والحكمة وعلمهم ما يشاء ولو لادع الله منا سبعة منهم ببعض ففسدت الأرض لكن الله ذو فضل حلى العالم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعضهم منهم من كلم الله ورفع بعضهم أجاتهم وآتيهم بينات وآتينا عيسى من مريم البينات يحيدناه بروح الكبس ولو شاء الله اقتتل الذين من بعد ما البينات ولكن اختلفوا فمنهم من هامن ومنهم من كفر ولو شاء الله ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي يوم لا بير فيه ولا قلة ولا شفاة والكافرون والظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم تأخذه سنة ولا نوا له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشكر له إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما يحيطون بشيء من خلمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وما يبرده وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغير ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقف اشتنسك بالعروة الوقت وعلى انفصام والله سبيع علي الله ولي الذين آمنوا مبرجه من الظلمات إلى والذين كفروا أولياؤهم التاغوت يخرجون من النور إلى الظلوحات أولئك أشحاب النار فيها خالدون ألم تر من الذي حاج إبراهيم في ربه أن هتاه الله الموت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أخيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق بحتي بها من المغرب وبهت الذي كبر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على أروشها قال أنا يخييها لهم بعد أبعد أماته الله مئة عامين ثم بعثه قال كم لبت قال لبت يوم أو بعض يوم قال بل لبت مئة عامين إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ومن أجهلك آية للناس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 فَانْثُ خُذْ أَرْبَعًا مِنْ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ كل عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ ثم يَأْتِينَكَ سَاجِدِينَ وَأَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِآيَاتِنَا وَيَسْتَهْزِئُونَ بِهَا كَمَثَلِ الَّذِي يَبْنِي عَلَىٰ وَمَا ثَنَّى حَتَّى أَنَّهُ تَبَدَّى شَبَشَاً نَافِعٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ والله مَهَا تَحَدَّثَ وَاللَّهُ مُطَاعُ مَن يشاءُ وَاللَّهُ وَاعِهُ حَكِيمٌ الَّذِينَ يُمّكُون كَمَالُهُمْ فِي سَبِيلِ النَّاجِحِينَ أَلَا تَكُونُونَ مَأْمًا وَلَا ثم لا يَتَّبِعُونَ ما فَكُونُوا أن أَنْتُمُ الْمُثَابِرِينَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ خُرَّةُ ٱلْعَقِبِ مِن سَلَٰمٍ يَطْمَئِنُّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱرْضُوا۟ بِٱلْقِسْطِ يا أيها الذين آمنوا لا ترطلوا صدقاتكم بالمن والاذن كل الذي يفقه ماله رآه من فاس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صوفان عليه تراب فاصابه وابلون فتركه صداه فتركه صلاً لا يقدرون على شيء ما كسب والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم تغاء مرضاة الله وتثبيتهم من أنفسهم وتثبت من أنفسهم كما في جنة برغوة نصابها وبروكة تدخلها ضيفين فإن لم يصبها وبرو تضلهم والله بما تعملون بصير أي وَأَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ خِلِّينَ وَأَعْنَابٍ سَيِّرِينَ تَحْيَا الْأَنْهَارَ له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله درية وأصابها إعصار فأصابها إعصار في نام واحتركت ذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتذكرون يا أيها الذين آمنوا وَمِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمِنْهَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد الشيطان يعدكم الفكرة وكنكم بالفحشاء الله يريدكم معبرة منه وفضلا والله واسع عليم يعطي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي طيرا كثيرا وما يتفكر إلا أولو الألباب وما أنفقت من نفقت أو ندرت من ندر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصلاة خميس ما هي غير تفوهها وتغدوها الفقراء خير لكم وهو خير لكم ويخص سيئاتكم والله بما تعملون صبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجلا وما تنفقوا من خير وفق إليكم وأن لا تغلقون للفقراء الذين قصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفق يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفق تعرفهم بسيمان لا يسألون الناس الحافة وما تنفقه من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار شرهم على ميسا فلهم, فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يشدون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 وَإِن كَذَبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَغْلِبُونَ وَلَا تُغْلَبُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُشْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ثم تُوفِّيَ كل نفس ما كسبت وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ يا أيها الذين آمنوا إذا تَدَايَنتُم بدين إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ ولا كاتب وَلَا ولا كَاتِبٌ كاتب يَكْتُبَ يكتب كما علمه الله فليكتب وليمر الذي عليه الحق فليكتب وليمر الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبغس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفينا أو ضعيفا أو لا يستطيع آيه من الله فليمر الولي بالعدل واستشهدوا شريدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل, أن تضل إحداهما فتغفر إحداهما الأخرى ولا يأذى الشهداء إذا ما دعوه ولا تسألوا أن تفتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أرشد عند الله وأقوم للشهادة أدناه إلا ترتاب إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تباععتم ولا يطار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفرين ولم تجدوا كاتبا فرها مكبوطة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتب الشهادة ومن يكتمها فإنه آمن من قلبه بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تبقوه يحاسبهم به الله فيغفر لمن يشاء ويعده من يشاء والله على كل شيء كدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون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 ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أفضعنا ربنا ولا تحمل علينا إسرعين كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا ورفر لنا